لآلئ لا القرآن م ر و ا ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ب ل ح ي م م للعلوم الاسلاميه ت ع ي ن إدنا ص س ت Thank you. لفضيله <تصفيق> الدكتور إ ح م د راتب النابلسي